إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا تجد له هادي مرشدا اللهم صل على النبي محمد وعلى أزواجه وأمهات المؤمنين وعلى ذريته وأآل بيته إنك حميد مجيد أما بعد فيعني عذرا إخواني وأخواتي في الله يعني يعني ظروف المرض أو والظروف العرضة متكررة اللي بتخلي الواحد ما يعني ايه يعني في احيان كتيرا للأسف الشديد بيغيب عن الدرس فانا بعتذر لاخواننا يعني وباذن الله سبحانه وتعالى ربنا يرزقنا الاستقامة على طريقه حتى نلقاه بمناسبة المرض يعني تخيلوا اخواني في الله هو بداية بس انا عايز اخواننا تقاربوا كده يعني يعني تقارب مع بعض كده بإذن الله عشان نبقى كده إيه يعني, يعني لما تتمثل أجساد بإذن الله سبحانه وتعالى تختلف القلوب يعني تخيلوا لو دكتور راح يكشف على مريض فالمريض تعبان جدا فالدكتور بعد ما كشف عليه كشف دقيق جدا فطلع ورقه أو كتب الرشدة للعيان وقال له معلش يعني أنا لو انت مخدتش الرشدة انت ممكن تموت ممكن تتقلم ألم شددا جدا فانت لازم تاخد الرشدة معلش الرشدة فيها دواء مر شوية او الرشدة فيها دواء في شكل حؤن معلش انا يعني, يعني, يعني كتبت لك الدواء ده لان هو دا اللي فيه شفاء بتاعك تخيل المريض تألم والا مش هقدر اخد دواء مر انا مش هقدر اخد دواء في حؤن انا مقدرش اتحمل هذا الألم مقدرش تتحمل هذا المرار فيا الا جاء ان الطبيب من الحنان اللي في قلبه على المريض يطلع دفتر شيكات ويكتب شيك بمليون جنيه ويديه للمريض ويقول له لو انت خدت الرشدة دي اللي ملكش علاج غيرها اصلا أنا هديك الشيكه بمليون جنيه ده يعني تخيلوا الحركه يا اخوان دي حركه مش ممكن تحصل من دكتور ابدا ولكن الله عاملك بما هو أحن من هذا الله عاملك بما هو ارحم من هذا الله عاملك بما هو الطف من هذا لما قرات احاديث ثواب المريض ثواب المريد يعني لدرجه ان النبي عليه الصلاة والسلام يذكر أن أهل العافية يوم القيامة حينما يروا أهل المرض لما يشوفوا أهل البلاء يت... لما اشوفوا بقى كرامتهم وثوابهم ورفعتهم يتمنوا لو ان كانوا قرضوا بالمقاريد في الدنيا قلت سبحان الله ان الله اذا احب عبدا ابتلاه حديث صحيح يعني المرض ده كانه رسالة حب من الله سبحانه وتعالى يعني ايه اخواني يعني اللي مرض ده ربنا سبحانه وتعالى قدر عليه ده عشان ذنوب تكفر او درجات ترفع او امراض قلوب تطهر يقينا في خير يقينا ده دواء لمشكلة عند الراجل ده يا مشكلة في دنيا مشكلة في الاخره يقينا في خير يا جماعة يبقى ده عامل زي دواء الرشدة بالظبط ولكن شوفوا رحمة ربنا ان المرض ده دواء للمريض ده هو في اخرته او في دنيته او في امراض قلبه او في صدوب صحيفته ومع هذا خد كمان الوف مؤلفة واضعاف مضاعفة من الحسنات لو انت صبرت ازاي ربنا سبحانه وتعالى عملنا الواحد لما بيتدبر ربنا عملنا ازاي ربنا عمل المريض والمبتلى ازاي رغم ان الابتلاء ده اصلا وفي ذلكم بلاء من ربكم من ربكم اللي بيربيكم من ربكم اللي بينعم عليكم اوعى تنسى ان البلاء اللي في حياتك ده من ربك احن حد عليك في الوجود وارحم حد بيك في الوجود سبحانه وتعالى اوعى تنسى وفي ذلكم بلاء من ربكم اوعى تنسى ان ده خير ليك ومع ذلك شوفوا ربنا اعظم ثواب الصابرين قد ايه ازاي ربنا عمل العاصي لو بعد وعشرين الف نبي ورسول وبعد الاف الايات القرآنية والاف الاحاديث النبوية المتوقع اخوانا اللي كان يعصي ربنا كان يتنسف اللي كان يعصي ربنا كان ينزل نايسك من السماء ولا شاب يحرقه ولكن سيئة واحدة بس يا نهر ابيض ده اللي بيكسر اشاره مرور بياخد كهم سيئه واحده كان متوقع بعد كل ده ان اللي يعمل حسنه ما يخدش اي حاجه هو لو مشيت في المشاهد او في الاتجاه السليم بيدوك المرور بيدوك فلوس انت ماشي سليم انت لو كسرت هتتعاقب انما هو كل واحد مشي سليم بياخد كمان فلوس تخيل بقى المتوقع ان الحسنه كانتش يبقى لها حسنات ده الحسنه بعشر امثله واللي يذنب ربنا يامر ملك السيئات ميكتبهاش ست ساعات ليل عله يرجع ولو كتبها وتاب ربنا يمحوها ولو ما تبشي ولا استغفر وعمل حسنة واحدة تمحو عشر سيئات من نوحة ولو ما تبشي وأصر وصدر في غيه ربنا يبسط يده بالليل ليتوب من معاصي النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب من معاصي الليل ولو بعد سنين وسنين قال يا رب رجع لك يا رب وأراد التوبة ربنا سبحانه وتعالى ينعم عليه ويبدل سيئاته حسنة إيه إذا كانت في معاملة الله للعاصي فما بالك بمعاملة الله للطائع إنه كان به حفية فما بالك بمعاملة الله للطائع يعني عايز أقول لك ليه اللي حبوا ربنا حبوه كل الحب ده ليه اللي ايقنوا بربنا ايقنوا بيه كل اليقين ده ليه اللي اقبلوا على الله اقبلوا عليه كل الاقبال ده ليه اللي عاشوا عشان ربنا عاشوا عشانه مضحين بكل اللي ضحوا بيه ده يا اخوانا من هو الله ما يعني جلال الله سبحانه وتعالى قضيه خطيرة جدا هنعيش الليله بإذن الله سبحانه وتعالى لأننا بنقترب من رمضان هنبدأ نعيش مع آيات كتاب الله زي ما قلنا في الملف بتاع الأسبوع اللي قبل اللي فات بقى هنبدأ نعيش مع آيات من كتاب ربنا اللي لا نعيش مع آية واحدة بس آية واحدة في صورة الأعراف يعني بنقرأها كثيرا ولكن مين فينا الآية دي بتترق قلبه كل آية من آيات القرآن موضوع كبير جدا 636 فرصة للوصول إلى الله كل آية فرصة قال تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حفيثة والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم ادعوا ربكم قال لا يعني ادعوا ربكم ان ربكم انتوا اش من ربكم يالي منصرفين عنه يالي مستغنيين عنه حد يبقى له رب بالعظم دي وينصرف عنه انتوا بتنسوا ايه عشان ايه فلما ربنا علم علمنا من هو الله مين هو ربنا قال لنا بعدها ادعوا ربكم اللي يعرف انه له رب بالعظم دي بالكرم ده بالغنى ده بالرحمة دي لازم هيوصل لنتيجة ادعو ربكم انت يائس ليه انت محبط ليه انت حزين ليه انت الان ليه يا اخواننا ده الواحد بيبقى في كرب وهمن وغم ويقعد كده ربع ساعة يستغفر ربنا سبحانه وتعالى ويرفع انه يتوسل لربنا فاذا بكل شيء بينقلب عشان كده يعني في اللغة قالك من وهم بشرحوا لفظ الرب يعني ايه الرب قالك كلمة الرباب قالك يعني ايه الرباب قالك السحاب طب ايه اللي خلي السحاب يتسمى رباب لما بينزل المطر بتاعه بيقلب كل حاجة الصحراء الجرداء بتتقلب جنة خضراء الأرض المتشققة بتتقلب كل الأصناف والأشكال والألوان والروائح فتخيل بقى اتسمت رباب لان كل حاجة بتنقلب لما انسحب بترب الارض بالمطر فيعني في ايه ربي ربي يعني اللي ممكن يقلب لك كل حياتك في ثانية اللي ممكن يغير كل مشاكلك وآلامك واحزانك في ثانية اللي ممكن يحقق كل امالك واحلامك وطموحاتك ربك سبحانه وتعالى كلمة رب كلمة مليانة امل والواحد في الهم اللي كان في الايام اللي فاتت بقى والثورة بتموت وا وا, وا فبيقرأ اللهم برب هذه الدعوة الكلمة اللي بعد الأداء رب هذه هي الدعوه دي ليها رب الدعوه دي ليها حافظ وراعي ومعين الدعوه دي لها من يتولى يبقى احنا خايفين ليه سبحان الله العظيم اللهم رب هذه الدعوه التامة هتم هتم لان الله ربها سبحانه وتعالى ان ربكم الله انتوا عارفين مين ربكم انتوا عارفين مين مولاكم يا اخواني في الله يعني ايه كلمه رب يا جماعه الكلمه اللي ربنا افتتح بها القران الحمد لله رب العالمين يعني ايه يا رب يعني ايه انا لي يا رب يا ابن انت ما انتش غانا في صحرة يا ابن انت مش متساب يا ابن انت ليك رب اكتر حاجة غفلين عنها في حياتنا ان احنا لينا رب يعني ايه انا لي يا رب هلك من ضمن بعاني الرب يعني الامداد الذي يمد اللي بيمدك يعني بيمدك بيومك تخيلوا يا جماعه كل يوم الصبح مطلوب كم واجبه لاهل الكره الارضيه تخيلوا يوميا بينزل كم الف طن مطر على الأرض عشان الناس تشرب تخيلوا يوميا الشجر على وجه الأرض بيطلع كم الف وكم مليون طن اكسجين وإلا الناس تتخنق تخيلوا يا جماعه الارض بتطلع يوميا كم طن طعام وشراب عشان الناس الامداد لما بتنزل في فندق من أي فنادق في يعني اي بلد بتسافرها ويقولوا في غدا أبن بوفيه ولا اوبن بوفيه الناس تنزل بقى وتقول يا السلام يا سلام عشرين نوع اكل في وقت واحد في مكان واحد يسموه اوبن بوفيه الاوبن بوفيه اللي على وجه الكرة الأرضية ده اللي الاف مؤلفة وملايين ممليانة من انواع الطعام والشراب والواحد وال... لما بيعد قدام محل عطاره يكون كبير شوية ويشوف منظر التوابل بس اللي محطوط جنب بعضه الافة جماعة من انواع التوابل والبهارات الح... ده ده مش الاكل ولا ده الشرب ده, ده ده اللي بيسموه الخلطه السريه ده ده مش حاجه اصلا ده ده المزاج بتاع الاكل ما هوش حاجه الواحد قلبه بيذوب يا رب كل دالينا يا رب يعني ايه ان ربكم يعني ايه انت ليك رب غير الامداد يا اخوانا التدبير ان ليك حد بيدبر لك مش بس ليك حد بيمدك ليك حد بيدبر لك يعني ايه حد بيدبر لك يعني عارفين يعني ايه تدبير عارفين يعني ايه يدبر الامر يعني مثلا اللي بنا مننته المنصوره دي مثلا يعني المنصوره طبعا بلد تاريخيه جدا ولكن مثلا مدينه بنت من 100 سنه يوم بناها ما كانش عامل حسابه ان التوالد السكاني فيها بعد مئة سنة هيزيد فيبقى الشوارع مخنوقة في المرور وما حدش عارف يمشي بالعربيه بتاعته فات الذروه يبقى ده هوش عارف ان بعد مئة ميت او ميتين سنة هيحصل المشكلة دي فمعرفش يوم حط خطة البلد دي يعمل حساب المشاكل اللي بعد ميتين سنة فاحنا مخنوين الوقت بسببها هو التدبير ان ربنا لما خلق الكرة الارضية كان يعلم ان بعد عشر تلاف سنة في انسان هينزل على القطب الشمالي والجنوبي وهيعرف يلبس لبس تقيل على كل جسمه إلا على عينه طب هيحصل له ايه طب ما الماء بتاعت عينها تتجمد فاذا بماء العين يخلق خلق لا يتجمد ما يتجمدش لما ينزل انسان قطب شمالي ولا جنوبي يعني الانسان من سبع تمن تلاف سنة من اي كم الف سنة بقى من يوم ما نزل الارض وربنا يعلم انه بعد الاف السنين هيتعرض لهذا الامر هي دي يدبر الامر بقى يدبر الامر تشوف مثلا يعني يقولك ايه ده ازمه المرور ده في البلاد المتخلفة يا عمو بلاد العالم التالي سان فرانسيسكو في امريكا ازمه مرور قاتلة مش عارفين البني ادم عنده طاقة محدودة في التخطيط والتدبير ما يعرفش يدبر بعدها البرازيل كانوا عايزين يعملوا يوم للعربيات اللي ارقامها فردية ويوم للعربيات اللي ارقامها زوجية العالم كله عنده ازمه مرور يعني ايه يعني احيانا تخطيط الانسان هو اللي ممكن يجن عليه ممكن واحد يقعد يخطط وتخطيطه هو اللي يضيعه يدبر الامر ماذا لو دبر لك الله ماذا لو دبر لك ربك ماذا لو رتب لك ربك سبحان ربكم يعني ايه ربي يعني ان انا يا رب ان ليه حد بيمدني ان ليه, حد إن ليه منعم يعني ايه منعم شوفوا سيدنا ابراهيم فانهم عدوا ليه الا رب العالمين يعني ايه ربي يا ابراهيم الذي شوفوا كلام الفطره بيقول ايه الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين واذا مرضت فهو يشفين يعني ايه يعني انت لما روحت للدكتور وكتب لك الدواء هو مين اللي خلق الدواء ده اصلا هو مين اللي خلى خلق النباتات الطبيه والاعشاب الطبيه اصلا هو مين اللي علم اللي علم الدكتور ده اصلا اعرف ان كل حاجه اللي جاب لك تاكل او تشرب هو مين اللي خلق الاكل والشرب اصلا مين وهو يهدين ده انا التزمت على ايد فلان ده انا التزمت في الدرس الفلاني ومين اللي قال فلان انه يقول لك الكلمة اللي شأت قلبك وانت بتسمحها تقول ده انا كل اللي اصرفها من وسط الدرس كلمة قالها هي السبب فيه ان انا التزمت والكلمة دي مين اللي القاها على لسانه اصلا فهو يهدين هو يطعمني ويسقين يعني ايه يعني كل الاسباب ما هي الا سفن لنقل العطاءات يعني تخيلوا كده واحد خبط على الباب واحد سائل عايز فلوس فقام ادي لابنه عشرة جنيه وقال له روح اديها للسائل فابنه مش فاهم اصلا ابنه مش فاهم ايه اللي عشرة جنيه ديت وايه السائل ده هو ام بس ابوه وقال له ادي دي لده فراح يديه السائل اول ما لقى بيدي فلوس وط على رجله يبصها وط على رجله, وط على رجله وانا مش عارف اقول لحضرتك ايه وانت يا عم ده سفينة سفينة شنقلت لك العطاءات واحد قال له تعالى في شحنة بضايا جيالك راح مين اللي بعتها لي وما بيفكر قعد يبص في السفينة ويوحضن في السفينة يا ابني فكر مين اللي بعتها لك ومين اللي حمل لك اللي عليها فكر دي جايه منين بدل ما تفكر بس في النعمة بدل ما تفكر بس في السبب فكر في المسبب المثل العظيم جدا اللي هو رغم بساطه لان الواحد دايما بيحب ان هو يعني يعيش مع المثل بتاع النمله وسن القلم النمله اللي واقفه على ورقه واحد بيكتب ماسك ألم وبيكتب فالنمله عينها مش جايب اكتر من سن القلم عينها مش عارفه تجيب المسافات الشاسعه اللي هي الراجل ماسك بيده القلم فشايفه الكلام بيكتب وشايفه سن القلم بيكتبه فهي معتقدة ان اللي بيكتب الكلام سن القلم في حين بيكتب الكلام واللي مسك الألم يد الرجل ولله المثل الأعلى احنا بنتعامل مع الأسباب ان هي اللي بتنعم وهي اللي بتعمل يا اخواننا الفاعل هو الله يا اخواننا اللي بيحرك الأسباب هو الله يا اخواننا اللي مهيمن على كل شيء هو الله فمن معاني الرب المنعم يعني ايه المنعم يعني هو يهدين، هو يطعمني ويثقين هو يشفين هو دي قلبك يعيش معها من معاني الرب الـ الـ من معاني الرب التربية يعني زي ما قلنا الوقت كده في قول الله سبحانه وتعالى وفي ذلكم بلاء من ربكم يعني البلاء ده جالك عشان ربنا يربيك به يعني المشكلة دي حصلت لك عشان ربنا يربيك بيها يعني الازمه دي انت وقعت فيها عشان ربنا يربيك بيها يبقى بيربيك بالاقدار وكما يربيك بالشرع قال تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ايه من رب يبقى كل اللي في القرآن ده من ربك يعني من اللي بيربيك يعني كل أحكام التر الدين تربية ليك يعني كده لما يجي ويقول لك ايه أنا ما بلاقيش قلبي في العبادة الفلانية يا ابني كل عبادة تربية ليك سواء قدريت أو لم تدري سواء حسيت أو لم تحس خليك ماشي ورشان ربنا وانت تتربى وتتبنى من معاني الرب الرعاية يا الراعي يعني ايه الراعي يعني في كلمة كده في الفقه يقولك ايه يقولك في باب الزكاه الغنم يقولك الغنم نوعين في غنم بتتسب سوائم تاكل من اي حاجة في الارض دية اللي عليها زكاه تاكل من اي عشب في اي مكان وفيه غنم صاحبها بيعمل لها زي حظيرة ويقفل عليها ويأكلها هو بنفسه الاكل بتاعها يجيبه لها على حسابه سموا الغنم اللي مقفول عليها اللي ملقاش راعي غير صاحبها لو ما خلقاش اكلها تموت سموها الايه؟ الربائب واخدين بالكوا بقى, بقى يعني كلمه كلمة الربائب؟ يعني الغنم دي ملقاش اللده لو ده سبق دي تموت يبقى من معاني الرب الراعي الوحيد اللي ملكش غيره اللي انت مالكش غيره في حياتك يعني ان ربكم يا اخوانا اللي عاش مع الربوبيه معاني الربوبيه كلمه رب دي بتديك امل في الحياة انت ليك رب يعني في امل انت ليك رب يعني ما تخافش انت ليك رب يعني ما تزعلش انت ليك رب يعني ما تقلقش اللهم رب هذه الدعوه الله يبعث ثوره يجي بقى يعني هؤلاء الظلمه والكبارين يبداوا يحاولوا يلتفوا حواليها يحصل اللي امريكا اتحاربنا اليهودي الدعوة دي ليها رب لو كلنا قعدنا في بيتنا الليلة الله يتولاها الله يسير الله يمدها الله ينعم على أهلها الله هيفتح عليها وهيربيها ويزودها الله ليها رب عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك لا يزال الله يغرسه شوفوا الحديث الجميل ده الحديث اللي يحسي كده ان انت سعيد جدا وان انت مش قلقان من اي حاجة بتحصل ان الله لا يزال الله يغرس لهذا الدين يغرس في هذا الدين خدوا بالكوا يغرس لان بمقالش يزرع الزرع غير الغرس الغرس ده اما بتجيب الفسيلة بتاعت الزرع وتحفر وتحطها وتردم حواليها تبقى رسخة ثابته في الأرض عشان كده قالك الغرس زي الغرز حاجة غرزت في المكان يعني لما ربنا بيزرع كام واحد من اللي قاعدين قدامي ربنا بيغرسه دلوقتي كام واحد من اللي قاعدين دلوقتي مغروس وربنا بيرعاها وبيسقيه عشان بكرة له مهمة في نصر الدين ربنا ان الله يغرس قال لك العلماء ده دول الدعاء الى الله يعني الغرسه دية المقصود بيها الدعاء اللي من وهو لسه صغير وربنا احنا كنا لسه بنقول من معاني الرب الايه المدبر انتوا عارفين انا ايه المدبر يعني انت اسمك محمد مثلا انت عارف لو كان اسمك عباس مثلا انت كان حياتك كلها اتغيرت ليه لانك كنت اتحطيت مع حرف العين من وانت فله ابتدائي وتحطيت مع حرف العين من وانت في ابتدائي وتخيل بقى معنى تغيير الصحبه ده تغيير حياه من الالف للياء يعني انت ربنا مرتب لك ومدبر لك ان انت ممكن اول حرف من اسمك سبب من اسباب ادايتك ازاي هتقعد في فصل او في مكان بسبب اسمك ده وتتعرف على حد معين يبقى سبب سعادتك في الدنيا وفي الاخره ده موضوع كبير يا اخوانا ده موضوع كبير لا يزال الله لا يزال لا يزال الله يغرس في هذا الدين لما كنا بنتكلم المرات اللي فاتت كلها عن انك لازم تتزرع جوه بيئه الايمان لازم تتزرع جوه الحضانه الايمانيه طول ما انت جوه بيئه الدروس وطلب العلم وتحفيظ القرآن والاعمال الخيرية طول ما انت وسط البيئة ده هي اللي حواليك إخوانك ومع الدعاء ومع طلبة العلم ومع العلماء ومع الشيوخ ومع طول ما انت جوه الغرسه دي طول ما جوه البيئة دي أبشر انت بتنمو حتى بس من غير ما تحس زي الشجرة اللي قدام المسجد دي ما اتغرست ونمت من غير ما حد يحس لا يزال الله يغرس في هذا الدين فيه لازم تتغرس في الأرض ده ايه لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا شوف يعني يغرس غرسا انت عارف لما يقولك الفلاح يزرع زرعا حاجه بقمه القوه مش اهل البطل بيعملوا للباطل والدعوه دي لها رب بيعمل ليها والدعوه دي لها رب بيغرس ليها بكلتا يناير والدعوه دي لها رب بيراها قوه يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم فيه بطاعته إلى يوم القيامة إلى يوم القيامة يعني مش هيجي يوم ربنا يتخلى عن دينه مش هيجي يوم ربنا يسيب دينه ربنا لا يزال هيعطل دينه وأسباب وراء أسباب من الفتحه حتى يظهر الله هذا الأمر سبحانه وتعالى وحتى يتم الله هذا الأمر كلمة رب بتديك أمل عشان كده والنبي عليه الصلاة والسلام محاصر ومهدد وتعبان والدنيا دا يا رب يقول له ايه ألم ترى كيف فعله ربك بأصحاب الفيل شوفوا لما دون حصروا مكه ربنا عمل فيهم ايه ما تخافش ما تخافش من الحصار لما النبي عليه الصلاة والسلام تدي أعلمني التعذيب ربنا يقول له ألم ترى كيف فعل ربك بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالود وفرعون ذي الأوتاد الذين طاغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد فصب عليهم رب بوكاء صوت عذاب كلمه رب دي لما بتذكر والنبي عليه الصلاه في غار حراء والنبي الآن والنبي النبي خايف عليه الصلاه والسلام اول مره اول لحظات للوحي ونور نازل من السماء وبيقول له وبيعصر صدر النبي عليه الصلاه والنبي في موقف رهيب والنبي لوحده عليه الصلاه على هذا الجبل في قبيل ليلة والنبي عليه الصلاة والسلام في الموقف ده ربنا يقول له اقرأ باسم ربك باسم ربك اول ما كلمة رب دي قبل الاداء قبل المغرب ساعة الاخيرة من يوم الجمعة النهار الليلة فيعني كنت بقرأ في سيد الاستغفار فخدتي بالي اللهم انت ربي يا سلام يا سلام على عشان بقى اللي يبلع قلبك وانت بتقول بقى الدعاء عشان بدايته بس اللهم انت ربي وانا الوقت بطلب من ربي يا سلام هو انا بطلب من مصدر امان حياتي هو انا بطلب من الراعي الوحيد لحياتي هو انا بطلب من رب العالمين خلاص بقى يبقى انت بتطلب بقى الدعاء وانت قلبك مليان عشام سبحان الله يا اخواني إن ربكم ربنا بيقول للناس إن تعرفين من ربكم إنت عارف مين ربك انت عارف انت, إنت بتعرض عن مين إنت عارف مين مولك إن ربكم الله لما راحت بيفكر سبحان الله لما سيدنا موسى عليه السلام دخل على فرعون. دخل على فرعون مش دخل على المجلس العسكري دخل على فرعون وداخل كده قال فرعون وما رب العالمين اكتر ايه مضحكة في القرآن كله يعني سلف كان يقولك اذهد ايا في كتاب الله إيه يعني كده بقى اخوف آية في كتاب الله ارجى ايه في كتاب الله دي اضحك ايه في كتاب الله ازاي؟ قال فرعون الحقر الحشر ده أوه. عارفين لما صار كده يقفو سلمينة يقولك وما السفن يعني يا ابني انت, انت مين اصلا يا ابن انت قال فرعون وما رب العالمين عشان كده اللي الابلاء كلها قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمر قال يعني ربنا ما قالش حتى قال فرعون أما جت هذه الايه ربنا المرة الوحيده فاتحه صورة الشعراء اللي صرح بلفظ قال فرعون رغم ان فرعون قال كلمات كتير لا قال قال بس قال قال قال انما عندي دي قال فرعون له عشان ربنا سبحانه يحط لك الاسمين جنب بعض كده شوفوا الجنان بيوصل لدرجه ايه قال فرعون وما رب العالمين بقى ايه رب العالمين اللي انت بتكلم عنه ده قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم مقنين موسى سابوا منه وكلم الناس اللي قاعدين في البلاط, في البلاط العسكري بتاع فرعون كلم بقى لإيه مجلس العسكري وبتوعه مش عارف ايه وبتوعه من الدولة وشوية اللي هي اللبخ شوية اللي, اللي حوالين القصة دي قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين هو فرعون اللي بيرب الشمس والأمر هو فرعون اللي مسك الشمس بقالها خمسة مليار سنة بالدور في المدار بتاعها رب السماوات والأرض مين اللي بيرب الكون ده مين اللي بيحرك الافلاك وبينسقها وبينظمها وبيقضها وبيمدها بالوقود بتاعها مين يا جماعه مين اللي حافظ الكرة الارضيه في مدارها قال رب السماوات والارض وما بينهم ان كنتم مقنين قال لمن حوله ألا تستمعون قال له انتوا شايفين اللي ده بيقولوا وسكتين وخدوا بالكم ربنا ما قالش قال لمن معه دايما مع الانبياء ربنا يقول محمد رسول الله والذين ايه مع مع فرعون ربنا قال لمن حوله لمن حوله دي كلمه عصابه الرباطيه اللي حواليه يعني كلمة تدل ان دول شويه عصابه زي الوضع اللي احنا فيه ده بس نص العصابه في السجن ونص العصابه لسه ماسك الحكم ربنا يغصب بيهم جميعا الارض يا رب قال لمن حوله الربطية العصابه ها اللي اتخدع بيها الناس وظنوا ان القضيه كلها فرعون اترمى في السجن بان نظام ونسوا اللي كانوا حول الرباطيه وبقيت العصابه دول قال لمن حوله الا تستمعون انتم سمعين بيقول ايه انتم ازاي تسكتوا انتم ازاي قال ربكم لما كنت عده نطفه في بطن امك من اللي ربك من الذي ربوت بنعمه ورب ابائكم الاولين مين فرعون اللي كان بيطعم ابائك واجدادك فرعون اللي كان بيقيدك في جدك السابع مين ربكم ورب ابائكم الاولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لا مجنون ما فائدة بعد واضح إن, إن الدنيا خلاص بقى مش ممكن يكون ده إنسان عاقل اللي وقف الدم الإنسان العظيم ده وبيقوله الكلام ده قال رب المشرق والمغرب وما بين مفرعون اللي بيرزق أهل المشرق والمغرب فرعون اللي بيرزق وبيقيت وبيدبر أمر وبيمد وبيحفظ وبيرعى وبيرب أهل المشرق والمغرب قال رب والمشرك والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون لو أنتم اللي بتعقلوا أنتم بيقولوا عليه أنك لمجنون ده أنتم اللي مجانين لو ما فهمتوش الكلام ده لو أحد هو بيقرأ الآية يا أخواننا قال سبحان الله ما بينحرفش لما عرف أن ربه هو الله ما انحرفش لما عرف مين ربه لما عرف أن الدعوة دي لها رب إنما اللي حصل من بعد الثوره الانحرافات والالتواءات والوقوف في وش المجلس العسكري بسلاح السياسه وحده رغم ان ده مش كلام ربنا ولا كلام النبي عليه الصلاه والسلام ان احنا نواجه اهل الباطل بسلاح السياسه وحده بالسلاح السياسي بس رغم ان ده مش كلام ربنا ربنا قال لنا نواجههم بالتوكل الصادق ربنا قال لنا نواجههم بالوحده والترابط والايمان ببعض ربنا قال لنا نواجههم بنصره المبادئ ربنا قال لنا نواجههم بالانتشار وسط الناس والجهد الدعاة والنزول للشعب والمجتمع إنما اللي حصل ده للأسف خسرنا خساره فادحة موسى ما حوادش فرعون عايزه يحود بيقول له رب العالمين قال له رب السماوات والأرض قال إن رسولكم الذي ورسل لكم لمجنون عايزه واحده خلاص يوم يشتمه هو موسى برضو هو يتشتم يرد عن ربنا طب ده أنت اللي بتتشتم يا موسى مش هرد عن نفسي أنا ما يهمنيش هرد عن نفسي أنا اللي يهمني إن الناس تعرف هو والله مين هو ربنا سبحانه وتعالى يبقى القضية مهما فرعون حاول يخلي موسى يحود موسى ما بيحودش موسى عارف انه داعيه موسى عارف انه جاي يتكلم عن ربنا موسى عارف طريقه وعارف وجهته لان علم معنا اللهم رب هذه الدعوة ان الدعوة دي يا رب مش انا ربها مش انا ربها ليها رب انا بنفذ اوامر هذا الرب العظيم وانا بتحرك لنصره هذه الدعوه كوارث يا اخوانا كوارث ان ربكم الله الله ان ربكم انتو عارفين مين ربكم انتوا عارفين يا غافلين انتوا عارفين يا تايهين ومش عارفين ترفعوا كل مين انتوا عارفين يا تايهين ما بين كل باب وباب وناسيين باب ربكم سبحانه وتعالى انتوا عارفين مين ربكم طب تعالوا معرفكم مين ربكم عشان نوصل في الاخر للنتيجه الخطيرة ادعوا ربكم اللي هو انت زعلان ليه بقى وانت مشتت نفسك ما بين الـ الـ الاوثان ليه وانت تايه ما بين كل باب ليه وانت قاعد حاطتينك على خدك ليه كلكم ارفائكم ربنا واطلبوا من الله ادعوا ربكم ان ربكم الله الله على كلمة الله كلمة الله دي اجمل كلمة في الوجود كله يا جماعة كلمة الله لما تسمع كده كلمة النبي عليه الصلاة والسلام وتحس ان انت قلبك كده عايش باسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء الله لا يضر مع اسمه شيء مجرد ذكر اسم الله في اي مكان في السماء او في الارض لا يؤذيك شيء ليه لان الكون كله عارف مين هو الله الكون كله يعلم مولاه لا يضر مع اسمه شيء الله لا يا النبي عليه الصلاه والسلام لما كان له خاتم فالخاتم لما تشوف الشكل بتاعه تلاقي محمد رسول الله بس مش محمد فوق ورسول في النص والله تحت لانه خاتم صغير ما يكون الكاتب تلاقي محمد تحت ورسول في النص والله فوق مكتوبة بالعكس طب ليه لانه لا يعلو على اسم الله شيء الله لا يضر مع اسمه شيء لا يعلو على اسم الله شيء لما غلام الأخدود أحد يدعو إلى الله ففي الآخر بيقول للراجل امسك بقى إيه بتاعك واضربني بالسامة من كنانتك وقول باسم الله رب الغلام طب ليه مش رب حازم ولا رب محمد ولا رب إبراهيم لأنه لا يرفع مع اسم الله شيء خلاص مفيش اسم يرفع مع اسم الله سبحانه وتعالى لما النبي عليه الصلاه والسلام قال لنا حديث العبد اللي له وتسعين سجل كلهم سيئات وبعد كده كفت السيئات طبت طب بقى محترمه يعني فجاء قالوا له لسه ليك بطاقه بطاقه تعمل ايدي ايه دي فا لا اله الا الله فلما توضع البطاقه مش تثقل يعني مش حطيت مثلا خمسة كيلو حديد وفيه اتنين كيلو هنا في الناحيه التانيه فقامت الميزان طب ده طاشه الصحائف طاش دي يعني اخوانا يعني اللي تحط مثلا يعني اللي في الكفه دي كيلو وتحط ألف كيلو فالكيلو طار طار أصلا طاشت الصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قال لك ايه ولا يفكل مع اسم الله شيء الله لا يضر مع اسمه شيء ولا يعلو على اسمه شيء ولا يفقل مع اسمه شيء ولا يرفع مع اسمه شيء كلمة الله كلمة الله عشان كده كلمة الله دي جمعت الدين كله هي ايه يا يقول لك الله جايه من لاها اي خابة واحتجب اه طب احنا بنعبد ربنا بالغيب فعلا واحد تاني قالك لاها جاي من جاي من لها أي لإلهة العقول يعني تاهت العقول وحرت العقول طب ما فعلا من عظمة ربنا العقول بتحار واحد تاني يقول لك لها من وليها الفصيل حسن الصغر نبلي بفطمة عن أمه قاد يصهر وينادي على أمه من شدة الحب والشوق ما صحيح احنا مرابط ربنا بحب وشوق واحد ربع يقول لك لا ده الله من الإلهة أي من العبادة والطاعة والانقياد طب لو جمعنا الأربعة معني دول هنلاقي تعريف التوحيد كله ايه هو العبادة الطاعة عن حب وتعظيم بالغيب طب ايه دا عبادة ربنا كلها ايه ما فهم الدين انك انت تطيع يبقى دي من الاله عن حب يبقى دي من وليها الفصيل وتعظيم اللي هي اي اي اي حاره العقول وتاه بالغيب اللي هي لها ايه احتجب سبحانه وتعالى اخواني في الله عايزين نعرف مين هو ربنا عشان بنعيش الحياه اللي احنا عايشينها دي عايزين نتكلم عن ربنا ونسمع عن ربنا وقلوبنا تعيش مع جلال ربنا سبحانه وتعالى لان ده اعظم حاجة القرآن القرآن نازل من فوق سبع سماوات عشان تعرف مين هو ربك لما بتسمع قول الله سبحانه وتعالى الايه اللي شيخ ابراهيم في المغرب قرأ اللي زيها بقى في سوره الكهف احنا نقول اللي زيها بس في سوره لقمان لما ربنا يقولك ولو أن ما في الأرض شوف الكلام ولو أن ما في الأرض كلام الله عن الله ده حس انك أنت عايز تقعد وتعيش وتعيش وتعيش والآل واحده كافية لتغيير حياتك إيه إيه قال تعالى واحق القول قال الله سبحانه وتعالى ولو أن لو ده مستحيل يعني بس يعني إيه عشان الناس تفهم يعني ولو أن ما في الأرض من شجرة اقلام والبحر يمده من بعده سبعة وابحر وفيك رأى والبحر يمده بس والبحر يمد من بعده سبعة أبحر شوف الكلمة المسهلة بقى ما نفدت كلمات الله ان الله عزيز حكيم ولو ان ربنا لك ايه تخيل لو جبنا الاف المصانع عشان تقطع كل شجر الارض عشان كده من شجرة مش من شجر يعني الاخر شجرة يعني شجر الجبال الاستوائي, الاستوائية والغبات السنبارية شمال وجنوب الأرض وغبت الشوارع وأشجار الدنيا كلها ولو أنما في الارض من شجرة عملنا الاف المصانع لتقطيع جميع شجر الارض وبعد كده عملنا الاف المصانع لتحويل كل مليارات الاشجار دي الى اقلام وبعد كده عملنا الاف المصانع لتحويل كل محيطات الارض الى حبر وبعد كده عملنا الاف المصانع من اجل تعبئة الاقلام بالحبر وبعد كده جبنا مليارات من البشر والملايكة قعدوا يكتبوا اللي ربنا سماه كلمات الله قعدوا يكتبوا ده كل ألم من الاقلام خلص مليارات المليارات من الاقلام حاجه يا اخواننا التصور مذهل مذهل وفي النهايه ما نفدت كلمات الله الله الله يعني يعني ايه ده يا إحنا احنا غافلين عن هذا الاله العظيم ده ايه كلمات الله تعال نكتب كلمات الله أنا لا معاني كتير جدا تعال نكتب كلمات الله هي العطاءات التي نزلت من خزائن الله على الكون كله اكتبهم مش هتخلص العطاءات والخزان ما خلصتش ما خلصتش طب كلمات الله كلمات الله اللي في القرآن كلمات الله القرآنية معاني القرآن معاني بقى مش واحد يعمل عشر مجلدات يقول لك أنا فسرت معاني وعلم القرآن بجد ما نفدت ما حد شارف يفصر القرآن طب كلمات الله هنا وسائل الله لإنفاز ما بقى قد إيه, ايه ربنا شواهد قدرة الله شواهد أسماء الله وصفاته ما نفدت كلمه الله طل الله عجائب الله في خلق الإنسان وفي خلق الكون أعدنا نكتب كده بقى إيه عجائب الله في خلق كل مخلوق من المخلوقات ما نفدت كلمات الله طب كلمات الله هنا علم الله أعدنا نكتب علم علم الله مين بقى ده أنت مش سبع أبحر ولا سبع كرات أرضية ولا سبع مجرات ولا سبع سنوات كلهم لو بقوا بدان. سبحان الله العظيم سبحان الله رب العالمين يعني القضيه اخونا ان ربنا لما بيكلمنا عن ذاته العظيمه وعن صفاته الجليله سبحانه وتعالى ازاي قلبك يتفاعل مع الكلام ده لما يتقالك ذلكم الله ربكم ذلكم الله ربي حس كده بالفخر والفرح والكلمه دي كده بتتقال ذلكم الله ربي تعالوا شوفوا تعالوا شوفوا مين ربي زي ما النبي عليه الصلاه كده كان يقول على سيدنا سعد هذا خالي فليورني امرؤ خاله حد عنده بقى كده حد عنده من, من ولا لا المثل الاعلى تعالوا يا من تعبدون كل المعبودات تعالوا شوفوا ذلكم الله ربي تعالوا شوفوا ربي ومولاي لما ربنا سبحانه وتعالى يحدثك عن صفاته العظيمه ربنا يقولك سبحانه وتعالى وهو يصف علم الله العظيم وهو يصف علم الله العظيم ربنا يقولك ايه وعنده مفاتح الغيب لا يعلمه هو يعني ايه عنده مفاتح الغيب ده احنا هنا مش بنقول ان عنده علم الغيب ده العلم ده نفسه له مفاتح والمفاتح دي عند الله يعني ده الموضوع ده قصص بقى خسائن العلم دي فيه وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا الله لا يعلمها إلا الله مفيش ما تبصش حواليك ما حدش يمصح ولا حد زي الملك سبحانه وتعالى لما الواحد كان سبحان الله أنا جاي ففكر في قال عفريتو من الجن انا اتيك به قبل أن يرتد اليك طرفك قلت سبحان الله إذا كانت هذه قدرة مخلوق فما بالك بقدرة الله سبحانه وتعالى زي اسمه الرجل القرون والخ... إذا كان ده غنى مخلوق فما بالك بغنى الله ذكرت النبي عليه الصلاه والسلام وهو يعطي غنم بين جبلين قلت اذا كان هذا عطاء مخلوق فما بالك بعطاء الله سبحانه وتعالى لما تشوف صفات المخلوقين ايه ده ده, ده البشر امال الخالق سبحانه وتعالى صفاته ايه وعظمته ايه وجلاله ايه وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر ما في البر والبحر ده في غابات على وجه الكره الأرضية ما فيش رجل بني من أنا نزلتها لحد الوقت ولا يعرف أنا حاجه ده بيقولك في حوالي يعني مش عارف هفكر بقى من خمسة لعشرة مليون ومن أنها كانت الحية على وجه الأرض العلماء ما يعرفوش عنهم أي حاجة أصلا لحد دلوقتي وكل سنة بيكتشفوا خمسة شهر ألف نواجدهيد يعني يعني الناس مش عارفة أصلا حاجة يعني الناس سبحان الله ويعلموا ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلموها ولا حبة في الظلمة ولا ورقة يعني يا رب من قبل ما تخلق الشجر أجل كل ورقة شجر موجود فيك الا في كتاب مبين اجل كل ورقة شجر مش اجل كل انسان مكتوب في كتاب ولا تسقط من ورقة اللي ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس ده حاجة يعني الا في كتاب مبين سبحان الله العظيم سبحان الله رب العالمين ايه العلم ده اخواننا من الحاجات اللي احنا من نتكلم عليها ونقول الله سيبعث الخلق وبعث ان احنا ما وقفناش قدام كلمه البعث دي نشوف يعني ايه بعث اللي, اللي عنده قدره البعث يبقى اله قدرته شكلها ايه لما ربنا سبحانه وتعالى يقول لك ايه ايه سطر ولكن يعني تفعل في القلب الحي ما تفعل ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحده هو ايه ده يعني ايه يعني ما خلقكم تخيل قدامي كده مليارات المليارات من حشود البشرية في التاريخ ربنا يقول ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحده طب ايه اللي جاب الخلق للبعث ما ده اللي وقف المشركين وده اللي خلاهم أصلا مش يعني لا زلوا البعث يقولك طب أنتوا الوقت بتقولوا ربنا سبحانه وتعالى هيبعثنا هيبعثنا ازاي هو ربنا خلقنا مرة واحدة يعني انت هتبقى لك مثلا خمسين مليار بني أدم على يوم القامة ولا متين مليار بني أدم ولا حاجة متين مليار في نفس وحد كده ربنا لما خلقهم خلقهم واحد بواحد النهاردة ربع مليون بربع مليون كل يوم يعني احنا يعني على وجه الارض الوقت في تمانية مليون حامل كل ربع مليون من التمانية بتقول يتلاق فقد ايه فانت يعني تخيل الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى لما خلق البشر خلاهم بالتدريج يبعثوا مرة واحدة كده فعلا كده الله قادر كده وصبا لما ربنا خلق الإنسان ما خلقوش مرة راحنا برضو ما, ما, ما بقاش كده إنسان لا ده بقى نطفه علاقة شوفوا الغباء يعني هو مش بيستدل بالمعجزة على إن الله قادر ده هو بيستدل بالمعجزة علي. فإزاي بقى الخلق اللي اتخلق كل واحد منها تدريجي يبقى مره واحده سبحان الله قدر ربنا يقول لنا إيه؟ قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ عارفين زي الكتاب اللي موجود فيه أجال ورق الشجر كده اللي لسه كنا بنتكلم عنه دلوقتي ربنا بيقول لك زرات طراب أكساد البشر اللي بتختلط بذرات تراب أكساد الحشرات والحيوانات والطيور وال... ربنا بيقول لك ده احنا عندنا كتاب بيحفظ دي راحت فين يعني ايه يعني اللي انت سامعه يعني هو كذلك الله كذلك الله وانت بتكلم عن ربنا بمزن, بمزن ادراكك انت ده احنا بنتكلم عن علمه فوق الادراك وعن احصاء فوق الادراك وعن قدره فوق الادراك وعن عظمه وجلال فوق الادراك من الله سبحانه وتعالى ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحدة يا نهار ابيض يعني يعني مثلا ايه يعني مثلا واحد كده قال لك خد يا عم ال خد ال مليار دولار دول 100 مليار دولار ده يا عم دول ده, ده ما يجوش فكه اصلا في اللي معاه ما يجوش فكه في اللي في جيبي حتى يعني مش في ثروه ده ماوش حاجه ده لو وقعوا منه مش هيفكر فيهم ولا لبس الاله ده انا بقول لك يعني ايه الا كلبس واحده يعني ايه يعني ايه خلق مليار بني آدم وخلق بني آدم في قدرته مستويين يعني ايه لما اقول لك واحد غني المليار جنيه عنده زي الجنيه يعني ايه المليار زي الجنيه لو عنده كان بقى لما المليار زي الجنيه لو عنده كام ما فيش حد في البشر دي مقاييسه خالص سبحان الله رب العالمين ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير إخواني في الله من هو الله من هو الله مين هو ربك هو لسه احنا بنقول ان ربكم الله يعني ربنا سعاده بيقول لك مين ربك يعني ايه مين ربك مين اللي لما هتحتاج تسأله مين اللي لما هتطلب هتطلب منه مين اللي لما يحصل لك مشكله تقف على بابه طب ربنا بيعرفني مين ربي ليه عشان اللي انت فيه ده ما يفضلش عشان اللي انت فيه ده يستمرش عشان تعرف بقى تعرف يعني ما تعرف انك ما انتاش غنمه في الصحراء ده انت ليك رب بيرعاك ما هو سايبك سبحانه وتعالى ومش قضيت ان ده طائع وده عاصي ربنا ربك وانت طائع وانت عاصي ربنا ربك وانت قريب وانت بعيد ربنا ربك وانت طفل وانت كبير ربنا رب العالمين رب الوزير والغفير رب الملك والمملوك رب السيد والعبد رب الغني والفقير حد يقدر يستغنى عن ربنا ابدا سبحانه وتعالى حد يقدر يستغنى عن الله يعني انت اللي فصل لك الأميس اللي انت لابسه ده ولا الجنبان اديته كام امال اللي خلق هالك أصلا سواء دي كانت قطن ولا كتان ولا صوف ولا اديته كام اللي عمل لك عفش بيته ادي بيتك اديته كام امال اللي خلقه لك أصلا وخلق لك الخشب اصلا يبقى نعمته عليك ادي ايه ويبقى عمل لك إيه سبحانه وتعالى ربك رب العالمين إدنا ربكم الله من الآيات اللي يعني يعني الآيات فعلا اللي يعني حتى تلاقي أول الآية كده واخرها الم تروا أن الله صخر لكم شوف صخر دي توديك في ناحية ولكم دي تجيبك في ناحية سخر لكم ما في السماوات وما في الارض ليه انت مين اصلا هو انت مين عشان يعمل لك كل ده واسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة باطنة في نعم لو قعدت تموت نفسك لحد ما تموت عمرك ما تكتشفها وعملها لي ايه الحنان ده يا رب ايه رب الحنان ده يا رب ومن شوف بعد النص الاولين النص التاني ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا اذن ولا كتاب منين فمن الناس من يجادل بعد كل اللي ربنا عمله ده زي يعني, يعني ذلك الابطال يعني اللي من النصارى من رجال الدين بتوعهم فا يعني بيعملوا حوار فبيقولوا له فلان بيقول ان مريم هي الالهه ومريم الهه ومريم قال لهم لا استغفر الله مريم ليست اله الله اكبر لنا واحد عائل في الدنيا دي ولا ايه امال ايه قال لهم انها والده الاله يا عمي. استغفر الله العظيم واتوبوا استغفر الله العظيم واتوبوا ليه شوفوا ربنا عظم اديه وشوفوا البشر بيدعوا لله ايه ليس أحد اصبر على اذى من الله سبحانه وتعالى الم تروا كل اللي حولكوا ده ما وركوش ما فتحلكوش عينيكم ما مخلكوش تشوفوا الم تروا يعني استغفر الله العظيم واتوبوا ليه يا اخوانا بس يعني انا فاكر وانا لسه طالب في الكلينا هو الله يا اخواني وكان معاه احد اخوانا من الدعاء الوقت يفضلوا منة الله وماشيين فلقيت وردة كده وقع على الارض وكانت المشايه وقتها مفيش اصلا المشايه دي كانت مفيش فيها ولا محل ولا يا مشايه اتعمرت اصلا لسه في اخر سنوات بس فمسكت الورقه دي قلت له بص الورده دي بقى اللي يشوفها يا مجنون يا مجنون قال لي ليه؟ قلت له ما هو لو عائل هيتجنن من اللي فيها ولو ما فهمش اللي فيها يبقى بالتاكيد مجنون لا يمكن عائل يشوف ديت ولا يتحرك عقله لما يرى ألم تروا يعني انتوا اللي حواليكوا دا وما انتم شايفين طب أقف يا أخي أقف بس وبص أقف وشوف مش هتتعب وربنا مش هتطول طريقك بصف وفكر الم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الارض سخر لكم سخر دي معناه ايه ان الكائنات دي اساسا اللي انتوا شايفينها حواليكو دي دي أساساً مسجلين خطر يعني ايه مسجلين خطر دي وحوش لما حتت شوية موج من البحر هاك عملت تسونامي ده بقبوت الناس حرق الناس دي وحوش الأرض اللي انت ماشي عليها ديها 6000 مليون مليون طن يعني 6000 مليون مليار طن وانت 90 كيلو ماشي ولا في دماغك تحت رجليك بشويه كيلومترات اول أول درجة حرارة للحمام 4500 درجة مئوية انت ماشي على وحش انت مش ماشي كده لما تشوف الموصوات الأجنبية قطاع عرضي في الأرض تتفزع تتفزها هي من فوق كده حته بتاع خضرة وشويه ازهار بقى وشويه حيات جميله كده وشويه مياه تنزل تحت شوف بقى الحمم اللي تحت وشوف بقى المنظر بتاع بطن الارض بقى دي دي وحش يا ابني انت عايش على وحش الشمس لسان اللهب من سطحها نصف مليون كيلو متر الانفجار الواحد يعادل حوالي الف قنبله نوويه في بطنها الشمس دي سطحها درجه حرارتها الاف درجه مئويه بطنها عشرين مليون درجه مئويه يا نار أبيض عارفين الأشعة اللي احنا من شوية كنا ماشيين فيها ريت عارفين الشعاع ده خرج من قلب الشمس من قد ايه من مليون سنة درجة الحرارة الواحده عشان تتنقل من قلب الشمس لسطحها عشان تعرف الشمس دي مخلوق جبار من جوه قد ايه عشان تتحرك من القلب للسطح بتاخد مليون سنة في رحلتها ومن السطح للأرض في 8 دقائق <تصفيق> يعني الشمس دي ايه حصل الشمس دي ملتهبه بقالها خمس تالاف مليون سنة ولسه جواه وقود يكفي خمس تالاف مليون سنة حاجة مرعبة الشمس اللي احنا ماشيين نتدفع فيها وقال خد لك حمام شمسه وشورة. الشمس دي وحش يا اخوانا دي وحوش احنا عاديين للشمس الجميلة والأمر الهادي والأرض اللي كلها خضره والميه الحلوة والناس تروح تصيف قدام البقى والناس مش واحدة بلا ان كل ده وعنش فرب نبقى لك ألم ترى ان الله أصخر. صخر صخر دا يعني ما تتخدعوش في اللي انتو شايفينه طيب عايز تعرف بقى يعني ايه صخر شوف لما يتنزع التسخير هو ايه السرطان سرطان إن خلية من ألف مليار خلية اللي في جسمك تنزع منها التسخير بعد ما كانت تشغل المصلحتك بقى تشغلها بتدمغها ما عنديش مسخرة ليه هو أنتوا فاكرين إن السرطان ده إخواننا خلية بازت ولا خلية مرضت، ولا خلية اتملت صديد ولا السرطان ده خلية سليمة زي إذا بقيت الخلايا في الأول في بدايته خلية سليمة وكل ما هناك اني بقى تمشي بدماغة كده لوحدها كده يعني ايه عارفين زي العمل الجماعي كده يضم الناس ويلمهم ويربطهم كده ويخلي فيه اخوه لما واحد ماشي لوحده بقى كده ايه ده يضيع الدنيا او خلية مشت بدماغة لوحدها ده السرطان خلية نزع منها تسخير ضيعت الانسان ايه هو ميكروب نزع منه تسخير انت في بقك ده نص مليون نوع ميكروب في بقك في امعاءك دي انواع ميكروبات ما تعدش لو نوع واحد اتنازع منه تسخير شوف يعمل فيك ايه جنون البقر بقره ما عدتش مسخره ليك الحمار اه لو الحمار شافك على حياتك اه لو الحمار شاف البني ادم على حياته هتبقى مصيبه والله لو ال... لو الكائنات دي شافت البني ادم على حياته هتبقى كارثه دي فيها حاجات وفيها عدسات مكبره في وفيها في بعضها يعني وفيها حاجه يعني سبحان الله العظيم هو ايه يوم القيامه يا اخوانا الشمس كورت والنجوم انكدرت والبحار فجرت و... يوم القيامه ده هو الطبيعي اصلا يعني ايه هو الطبيعي يوم القيامه ما هو الا نزع التسخير من الكون بس لو تنزع التسخير من الأرض الحمم المتفجره هتطلع والا حبسها اصلا غير التسخير لو اتنزع التسخير من عشان كده بقى شوف سبحان الله العظيم شوف التسخير يتعكس يوم القيامة مش بس ينزع ازاي الشمس يتعمل فيها ايه يوم القيامة ها تكور ويحصل فيها ايه تلقى في النار صح في جهنم كأنها تنقلت من تسخير لصالح الإنسان في الدنيا إلى تسخير على الإنسان لإحرقه في النار لما معرفش من هو الله ولا عياذ بالله فتألب سخرها عليهم ساب عليهم هي كانت مسخرة ليهم بالمعاصية بقت مسخرة عليهم ولا عياذ بالله المعاصي بتقلي بالتسخير للعكس ولا عياذ بالله عشان كده يتعكس موضوع التسخير في تسخير بقى قدري يعني ايه ربنا لما يسخر فرعون لموسى ده تسخير من عند ربنا ربنا لما يسخر السحابه اسقي حديقه فلان للرجل اللي كان بيتصدق ده من عند ربنا سبحانه وتعالى ده تسخير بقى قدري من الله سبحانه وتعالى ربنا لما يسخر الشمس لاهل الكهف وترى الشمس إذا طلعت تزور عن ذات ذاتهم بنشوف حنان الكون على المؤمن مش حنان الله بس حنان الكون من حنان الله سبحانه وتعالى حنان الكون على المؤمن يبقى تاي ربنا صخر الشمس الآن الكاف تسخير من الله سبحانه وتعالى إله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى أما بعد إن ربكم الله إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثة والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره طاعة الكون للاشوف يشوف يطلبه حثيثة دي من اللي عندنا عنده عنده طاعة الحثيثة دي زي طاعة الكون لله سبحانه وتعالى ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض كان أينشتاين باستدل بهذه الآية على وجود الله سبحانه وتعالى إزاي بقى وطبع ما كانتش عارف الآية دي أصلا يعني ولكن بهذا المعنى كان بيقولك إن الوقتي لما بيكلم أن لابد في إله عظيم للكون فيقوله إزاي يقول لهم هو الوقتي الاقوى الانسان ولا الكون فيقولوا له طبعا الكون مليارات المرات والمجرات اقوى من الانسان ومن الارض قال لهم طب ايه اللي متسخر بيه اللي متسخر عشان مين مين اللي خدام عند مين الكون خدام عند الانسان يبقى يقينا في قوة اكبر من قوة الكون هي الاخضعته للانسان يعني بالزبط كده زي ما انت تدخل بلد فتلاقي واحد مثلا مثلا خادم قاعد رئيس الجمهورية قاعد يكويله الأميس بتاعه ورئيس الوزراء قاعد يصرح له شعره ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة قاعد لما له بتاعته هتقول ان الراجل ده هو اللي مخوفهم ومخليهم يعملوا كده هتقول لهم إن, إن الراجل ده هو هو اللي مخوفهم لا يقينا في حد أقوى منه هو اللي أخضع دول لده. فكان بيقولك ان ازاي القوي يخضع للضعيف ويبقى خدام عند الضعيف يعني لقطها ازاي القوي يبقى خدام عند الضعيف الا لو في حد اقوى من الاتنين اخضع القوي اخضع القوي للضعيف القضيه يعني قضيه معرفه الله اخواني قضيه كبيره جدا ان ربكم الله عارفين مين ربكم عارفين مين ربكم اللي انتم مستغنين عنه الله بجلاله وبعظمته وبقدرته وبرحمته وبعطائه ولطفه لطف الله انت الهواء اللي فوقك ده خمسمية طن وزن كل واحد من عمود الهواء اللي فوقك ده وزنه خمسمية طن يعني انت فوقك خمسمية طن يعني خمسمية الف يعني نص مليون كيلو فوق دماغك طب أنت مش حاسس بوم زي أو ضلط في الله بقى ده لطف الله سبحانه وتعالى ده اسم الله اللطيف وده من لطف الله سبحانه وتعالى ده من لطف الملك سبحانه شاء الله سبحانه وتعالى ان ربكم الله الذي خلق وتعالى والارض خلق السماوات والارض دي الواحده تخلي قلبك يتزلزل ان ربنا اللي خلق الكون ده وكله سبحان الله قدرة الله وبعد كده استنى في ستة ايام طب ايه اللي اضفته في ستة ايام اللي اضفته في ستة ايام ولله المثل الاعلى زي ما اقولك انا بنت شركة عظيمة شوف بقى الاداره اللي انا بنتها بيها شوف بقى الترتيب والتخطيط اللي انا عملته لحد ما المالتي جروب دي اتبنت وتعمل ولله المثل الاعلى ربنا في ستة ايام وهو قادر الانخلال في لحظه انما ربنا بيقولك هو قد ايه ربنا بيقولك قدرته انه يخلقها في لحظه ولكن علمه وحكمته خلقها في 6 ايام فخلق السموات والارض تملى قلبك بالاحساس بقدره الله في ستة ايام تملأ قلبك بالاحساس بحكمه الله ثم استوى على العرش ثم للانتقال الرتب مش للانتقال الزمني يعني يعني ايه ثم استوى على العرش يعني والله اعلم بمراده ثم للانتقال الرتب يعني ايه يا اخواننا يعني خلق السماوات الارض المهول ده ماهوش حاجه بالنسبة للعرش ماهوش حاجة بالنسبة للعرش. ثم استوى على على على استعلاء الله ده العرش ده اعلى المخلوقات اصلا والعرش ده اعظم من كل المخلوقات والعرش ده فوق المخلوقات كلها والله فوق العرش علو اللي عشان كده وانت بتقول سبحان ربي الا في السجود تفتكر كلمة ثم استوى على العرش على علو الله واستعلاء الله وازاي ان العرش اللي اعلى من كل المخلوقات الله على العرش علوان يليق يعني بكماله وجلاله سبحانه وتعالى الاستواء معلوم طبعا والكيف ما يقول له سؤال انه ثم استوى شوف الاستواء ده معنى الاستواء ثابت في القرآن والسنة ولكن دلالة الاستواء من هيمنه الله على مقدرات كل شيء في الكون ثم شوفوا بقى اللعظة من دي استوى على العرش هيمانة الله على الكون كله لا نزيع ولا شريك لشان كده يعني امبارح حاولت اجيب كل مواطن كلمة ثم استوى على العرش في القرآن او معظم مواطن كلمة ثم استوى على العرش في القرآن تقريبا يحاولوا سبعة مواضع ثم استوى على العرش تلاقي دايما بعدها يدبر الامر تلاقي بعدها ما لكم من ولي ولا شفيع ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع تلاقي بعدها بعدها ان ربنا المهيمن على كل شيء ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيث شوفوا المنظر الرهيب ده في قراءه يا يغشي الليل النهار يعني النهار هو اللي فاعل يعني ايه يعني تخيل المنظر العجيب قد الارض والليل بيجري والنهار بيجري وراه والظلام بيجري والنور بيجري وراه يطلبه حثيثة يعني ربنا بقولك ان الليل ده عبد والنهار ده عبد يعني كل حاجة في الكون عبد كل حاجة في الكون عبد والليل في دايره والنهار وراه يطلبه حثيثة بلا كلل ولا ملل يعني دي سنة ربنا ان لازم اهل الحق اللي معهم النور يفضلوا وراء الظلام في كل مكان في الدنيا يطلبوه حثيثة العبوديه يغشي الليل عندها يطلبه حفيفة شوف الكون تعرب بناء ايه الشمس واخده امر من خمس مليون سنة انها تدور في مدار معين في اتجاه معين حتى هذه اللحظة لم تخالف الامر لحظه ولا تخالف الحد ما الله امر اخر عبيد لله والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره بامره انتوا عارفين من هو ربنا سبحانه وتعالى امر الله يكون اطاع لا طاعه يعني احنا يعني ممكن نتكلم عنها في باب علو الهمه الا تنبيه ملكي من الله الا له له وحده الخلق والامر كل مخلوق لما بيخلق حاجه ممكن ما يعرفش يتامر عليها يعني اللي عمل النت مثلا يعني يعني يعني مثلا يعني ما يعرفش يسيطر عليه اللي عمل الفيسبوك ما يعرفش يقول لا مش ممكن يقدر يسيطر عليه او بالظبط كده ربنا بيقولك ان ما فيش مخلوق ربنا خلقه الا ولول الامر عليه ما فيش مخلوق خرج من ايمان الله سبحانه وتعالى الا له الخلق والامر تبارك الله عارفين لما تشوف مثلا ايه؟, ايه واحدة مثلا تشوف واحدة جميلة اوي فتقول تبارك الخلاق فيما خلق ليه لان الجمال فاضى في ملامح الوجه او تبارك الله فاض خير الله في الكون وفاضت اثار صفات الله في الكون تبارك الله وتبارك اسمك ذكر اسم الله يملا المكان بالبركة عشان كده لما تيجي تاكل تقول بسم الله تشرب بسم الله تدخل اوضه تقول بسم الله ليه عشان افعالك تصاحب هالبركة تبارك الله رب العالمين رب الاكوان ده ايه كلها بعد كل ده بقى عرفتوا مين ربكم عرفتوا مين رب العالمين ادعوا ربكم ارفاء اكتكم ليه وتوجهوا اليه واستغيثوا به وتوسلوا اليه ما تحبطش أكبر تلت قتل على وجه الأرض الوقت الحزن والخوف واليأس أكبر تلت قتل للناس أكبر تلت أسباب للموت وللمرض اللي يعرف يعني إيه ربي يتعالج عنده التلاتة كلمة رب كلمة بتديك أمل في الحياة كلمة رب كلمة بتديك فرح وسط الأحزان كلمة رب كلمة بتديك ثبات ويقين واطمئنان وامن بالله با وأمن بالله وامل في الله سبحانه وتعالى اخواني في الله يعني دي كانت واقفه مع ايه من كتاب ربنا سبحانه وتعالى نتكلم فيها عن ربنا اتكلموا عن ربنا يا جماعه اتكلموا عن ربنا في كل مكان يا اخوانا روحوا بيكوا اتكلموا عن ربنا مع اصحابكم اتكلموا عن الله ربنا سبحانه وتعالى بيقول ومن ذكرني في ملا ذكرته في ملا خارج من ربنا مقلش ومن ذكرني في ملا كلام قوي ومرتب ذكرته ربنا المن ذكرني في ملا اتكلم عن ربنا وخلاص اتكلم اللي في قلبك كلم ولادك عن ربنا وكلم مراتك عن ربنا لما تتجوزوا ان شاء الله وكلم إخوانك عن ربنا وكلم زملائك عن ربنا واطلع قول كلمة في المسجد اتكلم عن ربنا لو لم تقل إلا آية من القرآن عن الله مع أبسط تعليق بتتلعسم فيه يا بغتك إن ربنا بيذكرك من فوق سبع سماوات في ملأ خير من الذي ذكرت الله سبحانه وتعالى فيه كلموا عن ربنا يا جماعة عايزين نبقى ربانيين إخواننا عايزين نبقى اهل للنصره يا اخوانا معنى الربوبيه لما بيدخل في القلب بيقلب حياه الانسان يا جماعه اللهم رب هذه الدعوه خلاص بلام الدعوة الدعوه دي يا رب عمرك ما هتقلق ابدا زي موسى قلبه مليان بمعاني الربوبيه دخل على فرعون قاله قاله له ايه ان ارسل معي يا بني اسرائيل وفرعون بيتكلم مفيش فوسى مش خايف منه في الاخر فرعون خاف هو موسى عامل كده ليه قينا في حاجه وراه قال فبضرب يا موسى هو انت هو ربك لو فرعون مش عارفين ربنا اصلا ولا بالله يعني في الاخر انت عارف بقى ايه ده بالتاكيد ربه ده قصده عليه ملك من, ملك من ملوك البلاد العظيمه ولا عجب فرعون مش فاهم فبضرب بوكمه انت بتتكلم عن مين يعني حتى فرعون ارجاءه بعض المفسرين قالوا قالوا خاف منه قال لا يمكن هيكلم بالثقه دي الا لو وراه ناس يبقى لازم يعرف من اللي وراه الاول يعني تخيلوا الفكر بيوصل لايه الـ الـ اليقين بالله بيديك ثبات رهيب في حياتك اليقين بالله بيديك أمل وبيديك فرح وبيديك إطمئنان وبيديك ثقة وبيديك أمان لما تبقى من أهل معرفة الله سبحانه وتعالى زي ما قلنا كده يعني اشتق من كلمة رب كلمة الرباب اللي هو السحاب اللي بينزل يحول الأرض المشاءة الصحرة لجنة من كل الأصناف والألوان والأشكال يعني ربك بنفحة بس من نفحات ربك سبحانه وتعالى حياتك دي كلها تتغير وحياتك دي كلها تتبدل وألامك دي كلها تبقى آمال ومشاكلك دي كلها يعني تنقلب الى العكس تماما طول ما احنا مع ربنا يعني يعني اخطر حاجة يا اخواننا انك احنا نخسر ربنا في حياتنا تخسرش ربنا في حياتك معانا القران من دلوقتي رمضان لسه عليه يعني حوالي شهرين ونص باذن الله سبحانه وتعالى الموضوع كبير والموضوع خطير ومش محتاج شغل كتير ولكن محتاج يعني ناس تفتح المصحف من دلوقتي وتقبل على كلام الله من دلوقتي وتعيش مع ايات ربنا من دلوقتي تعيش في الليله مع آية ايه على ايه على آية يجي رمضان منطلق مش عايزين يا اخوانا يا اخوانا مش عايزين نضيع رمضان زي كل سنه يا اخوانا مش عايزين نضيع كل سنه ليله النص من شعبان تلاقي نفسك العيشه دنت وانت قاعد مش جايلك نفس تصلي ركعتين كل سنه يدخل رمضان تجائر يومين وبعد كده تنام لك بعدها عشرين يوم كل سنة يجي عشر زي الحجة ما انتش عارف ربنا فيهم ولو عبدت بالنهار ما تعرفش توبط بالليل ولو عبدت بالليل ما تعرفش بالنهار لحد انت أخطر مواسم العبادة في حياتك هتفضل تضيع منك انت عارف ده ليه لانك انت ما عندكش أي لياقة إيمانية انت منتش واخد على المجاهده في العبادة اصلا انت منتش ثابت على أوراد عبادة في حياتك فلما بتيجي أخطر مواسم عبادة في السنة كلها بتروح منك بتروح منك ليه لانك انت مش واخد على العمل، لانك انت يعني بالمفهوم المبدئي كده لحد ما نفتح القضيه دي باذن الله سبحانه وتعالى في درس الفطور المفترى عليه لان الاخ ده ما بيقومش اللي ليه عندي فطور ده ما بتحفش على هتكبره الاحرام ليه عندي فطور ده ملك عندك اصلا عندي فطور ما بتطلبش علم ليه عندي فطور تحفظ قران ليه عندي فطور الفطور المفترى عليه لا انت عندك فطور ولا انت عندك فطور ولا انت عندك فطور كل واحد مننا عنده مرض هو السبب في المشاكل اللي فيها اما ده عنده رواسب جاهلية شهوه من شهوات زمان طلع على قلبه وهي اللي مخليها مش قادر يفكر في الدين يا اما ده عنده فصل شحن اصلا ما بيش ولا بيرتبط ببيت ايمان فما هوش قادر يا اما فأخوانا عايزين من الوقت نستعد القضية رمضان القضية الخطيرة جدا جدا جدا ده ايه قضية رمضان يا إخوانا عايزين نوحد هم من الفترة الجاية على الاستعداد لرمضان بالقرآن قضيه بسيطة والروشطة بسيطة من أسهل ما تكون لما اكتوب لك في رشدتة سبرين ما تقولش إيه الرشدتة الفضية دي هو الدواء بتاعك كده هو العلاج بتاعك القرآن تمسكه تكلوه أنا الليل وأطراف النار على الوجه الذي يرضى الله سبحانه وتعالى به عنا أحيانا بيبقى عند الإنسان هم ولكن عنده هم معارض فيضيعه بعض الهم لا يتحول إلى همة إلا لو ما هم معارض لو أنت عندك هم الدين لو في هم دنيا هم الدنيا يضيع هم الدين يبقى ما فيش همة إمتى الهم بتاع الدين والهم إنك نفسك توصل لربنا والهم إنك نفسك تستعد رمضان يتحول إلى همة لو ما هم دنيا معارض يعني نقنص الفرصه ونقنص عمرنا ونقنص هذه الايام وهذه الساعات اللي انا كنت يعني متفق مع يعني اخواننا الدعاء ربنا يبارك فيهم يعني شيخ احمد جلال ربنا يبارك فيه واخونا الشيخ علي قاسم ربنا يبارك فيه انا كنت يعني قلنا ان أتقابل في الدرس الليله يعني شيخ احمد جلال كان المفروض هيجي ونصلي مع بعض وهيقول كلمه يعني بين الصلاه وبعضها وكان المفروض هنبدا كده مع بعض ايه يعني ننشط تاني في مساله الاستعداد لرمضان باذن الله سبحانه وتعالى ولكن يعني قدر الله هو لا يأتي. معنا الشيخ علي فبإذن الله سبحانه تعالى يعني, يعني ربنا يكرمنا كده هو يعني يعني يعطينا, كلمة يعطينا فيها, ويذكرنا فيها بعد العشاء الله سبحانه تعالى. ان أراد هذا طبعا يعني لو مش عليه بإذن الله سبحانه تعالى. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم اللهم تب علينا لنتوب اللهم تب علينا من كل الذنوب والمعاصي اللهم طهر قلوبنا اللهم بلغنا رمضان وجعلنا فيه من الفائزين اللهم جعله خير رمضان مر علينا في حياتنا اللهم جعله أفضل رمضان مر علينا في حياتنا اللهم افتح علينا في عبادتك وطاعتك اللهم جعلنا لك صوامين لك قوامين لك ذكارين لك شكارين اللهم قو رضاك عزمنا اللهم اجعلنا من اهل القرآن الذين هم اهلك وخاصتك اللهم انقذ مصر اللهم نجي مصر اللهم نجي مصر من الفاسدين والمفسدين اللهم نجي مصر من الضلين والمضللين اللهم نجي مصر من المتامرين والماكرين اللهم نج هذه البلد واجعلها سلما لدينك وعزا للإسلام في الأرض يا رب العالمين إنك